شروشيدا لازم عملياتي فقد القاذم الغفنت حدي فقد القاذم الغفنت حدي شروشيدا طحادي فقد الحمد لله تذكر شيء غير دي فقدمطدم الج ف حدي فقدم قدم الج فتحادي شر شد العز عملي فقدم قدم قدم الغب دجنت نور قدم قدم القلب فتحادي قدم قدم tu haadi ha nazar ka waiswana no saifon lanti ha nazar ka waiswana no saifon lanti mat, -ti, mat -ti, da dushman fauj na maati تقدم قدم القروفة حادي شر الشميدة العزم عمليا يدي تقدم قدم القروفة حادي قالط ز الج ف صحدي فقدم قدم الباب فتحادي شر لازم عملي لدي فقدم قدم الباب فتحادي فقدم قدم الباب فتحادي فقدم قدم الباب فتحادي P'a d'uchman har huzar da l'a kata P'a d'uchman yeh har huzar da l'a kata Ajib b'da f'da ya'lo no, k'malati P'u qadem qadem al garu سحادي فقدم قائد دم الغم فتحادي شروشيدا العزم عمليادي فقدم قائد دم الغم فتحادي فقدم قائد دم الغم Chintasar sautay ramsarikaane Chintasar sautay ramsarikaane Shah ka بقدم قدم قند ملغم فتحادي شروشيدا العزم عمليادي قدم قند ملغم فتحادي قدم قند ملغم فتحادي قدم قند ملغم فتحادي Fajad ki ishter zahir ki kalavona Fajad ki ishter zahir ki kalavona Fakki pati u khusha leydi in'a amaddi Fakadem qadem al garofa tuhaddi فقد قد كان ثم شر ففتح دي شروش عيدان اسم عملياتي فقد قد كان ثم القمر ففتح نصان فتح نرى وهشما نصان فتح نرى وهشما رحمني يا فتو منجنتي قدم قدم تقدم <تصفيق> قدم القرم فتحادي شر الشمي